غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهوام قُمْ قَد ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَد ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين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 قل مين ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعوا تدعونه تضرعوا وخفيا لإن أجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون